صلاة الفواتح الحقيقية للشيخ الطريقة الدين العربي قدسى سر الباقي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صني على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم إني أسألك أن تصلي بها فضل ما تحب وأكمل ما تريد على سيدنا محمد سيد العبيد وإمام أهل التوحيد ونقطة دائر المزيد لوح الأسرار ونور الأنوار وملاذي أهل الأعصار وخطيب منابر الأبد بلسان لازلي ومظاهر أنواع اللهوت في ناسوت المثل القائم لكل حقيقة سريانا وتحكيما الواسع لتنزلات الرطا تشريفا وتعظيما مالك أزمة الأمر الإلهي تهيئا واستعدادا iyet indeö metimdadden Sultan ucu edilme kemaliyeti Şemsiah fakül meşahid il cemaliyeti müsalileke birk de kefir ve sıfatike elmui bize أولياء حضراتك الوتر المطلق في حق نبوته عن الأشباه والنظائر والفرد المقدس بسر محمديته أمدانات مقامه في الباطن والظاهر الأب الرحيم والسيد العليم ما هي ظلمات الأوهام لشعاء الحق واليقين قاطع شبهات التنبية الشياطين بقاهر باهر النور المبين الشافع الأعظم والمشفع الأكرم والصراط الأقوام والذكر المحكم أن والتليل الأنص المتجلي بملابس الحقائق الفردانية المتبيز بصفة الشؤون المتميز بصفة الشؤون الربانية الحافظ على الأشياء قواها بقوتك الممتد لذرات الكائنات بما برزت به من العدم للوجود بقدرتك كعبة الاختصاص الرحمني مع اليقين صمداني أقنوء المعاهد التي سجدت له سجدت له جباه العقول أقنوء الوحدة ولا أقنوء وإنما نورك بنوره منصول أفضل من أظهرت وسترت من مخلوقاتك الكرام وأكمل ما أبديت وأخفيت من مخلوقاتك العظام منتهى كمال النقطة المفهولة في دائرة الإنفعال ومبتدئ ما يصح أن يشمله اسم الوجود القابل لتنوعات القطاء والقدر في الأقوال والأفعال ظلك الوارف على ممالك حيطتك الإلهية وفضلك الظارف على ما سواك من حيث أنت أنت بما شئت من فيضاتك العلية سرير الاستواء المعنوي سر سرائر الكنز الأهدي الصمدي شامل الدعوة للعالم تفصيلا وإجمالا من به أقلت العثرات ولأجله غفرت السلوات وبفضله غمرت أهل الأرض والسماوات وبذكره عمرت شرائف المقامات وله أختمت الملأ الأعلى وعليه أثنيت في الآخرة والأولى مما أودعت في كنز ما أنفقت على كل شيء وهو علوء على حاله وبما أنزلت عليه وحققته فيه وفضلته على جميع خواص مقامك الأقدسي Müluk kemalel anfesi, Seyyidina Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sallam, abdi k ve فالهادي بك إليك والداعي بإذنك لما يديك وعلى آله وصحبه والوارفين كواكب آفاق نورك ونجوم يفلاك بطونك ونجوم يفلاك بطونك وظهورك قدام بابه وفقراء جنابه والمتراسلين على حبه والمتبادرين في قربه والبادلين أنفسهم في سبيله والتابعين لأحكام تنزيله والمحفوظة سرائرهم على الأقايد الحقيقة في ملته والمنزهة ضمائرهم عنه en yahdüse ma la yurduyhi fi şeriatihi ve attiba'ihim bihaqq ila yavmi d